باب صفة الحج ودخول مكة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا ما حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسمعه بنته ميس فقال عفصلي واستغفري بثوب وأحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوك فيه على البيضاء يا أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن واستلم ثم خرج من الباب إلى الصفاة لما دنا من الصفا خرأ إن الصفاة والمروة من شعائر الله أبدأ بما أبدأ الله به فرقي الصفاة حتى أرى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وأزم الأحزاب وحده ثم جاء بين ذلك ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبّت قدمه في بطن لودة شاء ثم دع بين ذلك ثلاث مرات ثم نزل المروة حتى إذا صدت قدماه في بطن الواديسة حتى إذا صعد مشاعر المروة ففعل على المروة كما فعل الصدى فذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية توجه إلى منا وركب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بها الظهور والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأجاز حتى أتارها وجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زغت الشمس أمر بالقصوى إذا رفض رفلت له فأتابطنا الوادي فحطط الناس ثم أذن ثم أقام فصل الظور ثم العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب حتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات ثم قام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب حتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى عربت الشمس ودابت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخالها قليلا حتى تصاد حتى أتى المزدل فتبصلا بها المغرب وليش بأذان واحد وإقامتين ولم يسبث بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصل الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فجاء وكبر وهلل فلم يزل حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى قطن محسر سحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبب حصيات يكبر مع كل حصات منها مثل حصل الخدس رَمَا مِنْ بَطْنِ الوَادِي ثُمَّ سَارَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ، رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاطَأَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَا كَانَتِ الظُّهْرُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلاً وَعَنْ خُزَيْمَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من سلبيته في حجنا ناب عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار طوار الشافعي بإسناد ضعيف وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم وقفتها هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف رواه مسلم وعن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلىها وخرج من أسفلها واتبقنا عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذيطة حتى يصبح ويأتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر لا سود ويسجد عليه رواه الحاكم مرقوان والبيهقي موقوفا وعنه قال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمل ثلاثة أشواط ويمشو أربعا ما بين الركنين واتفق عليه وعنه قال لما رى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين رواه مسلم وعنه مر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولعني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك متبق عليه وعن أبي طبيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمعجن معه ويقبل المعجن رواه مسلم وعن آل ابن عمية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وعن نسر رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه متبقنا عليه وعن ابن أباس رضي الله عنهما قال باتني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قالت الضعفة من جمع بليل وعن رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلجة أن تدفع قبلها وكانت ثبطة تعني ثقيلة فأذن لها متفق عليهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس رواه الخمسة إلا النسائية وفيه انقطاع وعن عائشة رضي الله عنها قال ترسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأطابت رواه أبو داود وإسنادوا على شرط مسلم وعنورة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدل فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعربة قبل ذلك ليلة أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفذه رواه الخمسة وصفحه الترمذي, الترمذي وابن خزيمة وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرك سبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس رواه البخاري وعن ابن عباس وعسامة بن زيد رضي الله عنهما قال لم يزر النبي صلى الله عليه وسلم يلبي يلبي حتى رما ما جمرة العقبة رواه البخاري وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنه جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا وأما بعد ذلك فإذا زالت الشنس رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبب حصيات يكبر على إذر كل ثم يتقدم ثم يسهل ففيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقض عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعله رواه البخاري وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال بالثالثة والمقصرين متفق عليه وأنا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل في حجة الوداع فجعلوا يسالون فقال رجل لما شرب ألكت قبل أن ذبح قال ذبح ولا حرج فقال آخر فقال لما شرب نحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج فَمَا سُوِلَ يَوْمَ أَيْدِنَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ أَبْعَلْ وَلَا خَرَجْ مُتَّبَقُنَ هَلَيْهِ وعن المسور ابن مَخْرَمَةَ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك رواه البخاري وعن رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء وهو أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف عن ابن عباس رضي الله عنه ومعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للنساء النساء حلق وإنما يقصرنا وهو أبو داود بإسناد حسن وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استجن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي كتليالي من, من أجل سقايته فاذن له متفق عليه وعن عاصم ابن عدي رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقص لروعة البلى في البيت وتتمنى يرمون يوما النهر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوما النهر رواه الخمسة وصحح الترمذي والمنهبان وعن بابكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما النهر الحديث مستقلا عليه وعن سرى بنت نبها رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الروس فقال أليس هذا أوصف أيام التشريق الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن وعنائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوابك بالبيت وبين الصبا والمروة يكفيك لحجيك لعمرتك رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبه الذي أفعظ فيه رواه الخمسة إلا الترمذين فصحى الحاكم وعن نسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فضعف به رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفال ذلك النزول نزول بلا بطح وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس ويكون آخر عهدهم بالبيت إلا خفف عن الحائض متفق عليه وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتهم في مسجد هذا عظothes من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم